بسم الله الرحمن الرحيم حميم أنزيل من الرحيم تابو تفصيلا اياته قر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 وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير من قُلْ قل وَرَبُّ بالذي خلق خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ ذَلِكَ رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وفارك فيه بارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام Yeah. ك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنظُكم صائقة لصائف تعاذ وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تأبدوا إلا الله قالوا شاء mu la da la وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد ومين هو فوق وكانوا فينا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام حساس لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحب العما على الهدى فأقذتهم صاعقة العذاب فأقذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَقُونَ ويوم يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى أَرِفَهُمْ يُذَعُونَ أَتَإِذَا مَا جَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ تَمْوَى Thank Ja, oh, oh. ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيرنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق قال عليهم القول في أمة من قد خلت من قبلهم من الجن <تصفيق> انهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تتبعوا لهذا القران والغوث لعلكم تقلبون فلنبيقن الذين كفروا عذابا ولنجد أنهم وأن الذي كانوا يحملون. وذلك جزاء أعداء الله النار Yes, man. نحن أولياؤكم في الحياة في الدنيا وفي الآخرة ولكم فينا ما تشتهي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 ومن أحسن قولا ممن وَمَا النابلسي من الشيطان من فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر أجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم إياه تعبدون فإن استكدوا فالذين عند ربك يتفحون له وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا لا الدكتور في. الذين كفروا بالذكر لم ما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي قد هو للذين آمنوا هدى وشفاء موسوعه لا. فارسل تفيد ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا ومن أَفَعَلَ فعليها وليه يرد علم الساعة وما تخرج من وَإِذَا مسته الشر فذو دعاء عريق قل أرأيتم إن كان من علم إِلَّا أَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أوَلم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد